وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله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 سيئات ما مكروا وحاق بالفرعون سوء العذاب ان النار يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء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 ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاكم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 وَأَسْتَغْفِرُ لِلَّهِ بِكَ وَأُصَلِّي رَبِّكَ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ, إن في صدورهم إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ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 استوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصَّالِحَاتِ وللمسي قل لي لما تتذكرون إن الساعة لا آتية لا ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم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 والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا فادعوهم مخلصين فادعوهم مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين أعبد الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيْنَاتُ مِن رَبِّي وَأُمِرْتُ أَن أُسْلِمَ وَأُمِرْتُ أَن أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم, لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا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 فإنما يقول له كن فيكون ألم تر الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون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 وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باءانا سنة الله التي قد خلت في عباده وخاسر هنالك الكافرون Allahu